eh um. Oh <laughs> بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين كبا رب آل هاتنا بيسون Oh mainin Very cool. my and see أَبَانُوا وَذُقُم مَا أَرَصِمٌ تُبِي لَيْكُم الله الله قَمَن مَغْوَىهُ وَلَا تَعْضُرُونَهُ سَيَأتي وَإِنْ تَعَنَّا لَأُفْقِدَ أَبَاهُ mudama ya rabud wa وعلى بينات ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكلت فذروها تأكل في أرض الله وما تباك يا قارون فقعت له تمام استو في داركم سلام تائهيم ذلك غن نغور فلما داء أمرنا نجينا صالخا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنَّهُمْ أَمْثَالُ الْخَرِبِينَ ألا إن ثامود كف عروبه ألا بغدى ثامود ولا قد جاء. زار طول سلام قام سنه الله سبحانه بون بوي كاب باب يا sa uh -huh. رحمة الله وبركاته عليكم bu ma